إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم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 У Алија и وآمنوا ثم تتقوا وأحسنوا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 كُنْتَ تَسْكُم وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ قُبِدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ صُمٌّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَدَاسَائِبَ فَمِنْ وَذَٰكِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا الرَّسُولُ قَالَ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصافتكم مصيمة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اقتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله من الآثمين فإن عثر على أنه مستحقا ثم فأخرون يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسم مال بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أي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 إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتم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 أنتم مُؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون. للناس اتخذوني وهم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 وَمَا لَهُ مِنْ قَرْنٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل Just come. وأوحي إليها أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون и اشتركوا في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 قل إن الله قادر على أي الإيمان <تصفيق>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 وزاين الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن تبعوا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَالْحَيَاءُ تكون من الظالمين، وكذلك فتن بعضهم ببعض، ويقول أهلئ من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعدم بالشاكرين؟ وإذا جاء.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 وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لغضي الأمر بيني وبينكم والله يعلم ما جرحت بنا لثم يبعثكم فيه لقضاء جم مسم حتى إذا جاء أحدكم الموت تغفته رسلنا وهم لا يفذقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسمين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع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 وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث ويل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ليس لها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 السموات والأرض بالحق، ويوم يقولون فيكون.